انوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في رمي خلق دادن يشل كان يجي ترابيح الاركاعيه كما كان دادن يشيد باخوي خريج يا <تصفيق> إمام ديت ركوع أو جاب تو هاتو تمس جود بوأولية برشوي القدر كي بل برجع أجري ليلة القدر كي بل إيدي خو ليلة القدر أولية كبرتي بيله غرفتك هركسك للحظية أخير خوي هالضاتنا أو غرفتك أو والله تواب شو ناق غرفتك القدر أولية ليلة القدر يعني شوي تيجوزر مباركة كهر تو او لحظيه بوب عبادته هزار من حساب يعني اوكسي هرلق الله اكبر امام نوجد ادبسته او ني وساعاتك اولا واستاوب اخوان نوجدك او ني وساعاتي بوب هزار ماك حساب بلا من حسابة. بوتو هيك حسابني مال ولا من فرياني بلا فرياني او اجرت فرياني نكوت چگ او اجرت فرياني كوتوي بو شواني ليله القدر ام ده شو بو اونيه توفي الله خدك شند بواستيلان ويجدا أوندا أجد بودا نسية، شند قرآن بخواني أوندا أجد بودا نسية، نكاك بدانش إنداي بخوارة كاتيا كم قرسة نارحته، مين برك بركوع راب جدوته بنوجا كراقيشته إبا بنوش راب جت، بو أو ساعتها بودنان نسية، هيك بودنان نسية بلاك، هو إبراهيم رزق، من وتر، فيا عمري خو علي فرمى صلي قائما بفيه ونجكا، فإن لم تستطيع فقاعدا نتواني بدانش نوابيكا، نتواني فالكوا. مالا ترى ان يجد بو كل ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك دروس كيتو بو دي بو بو ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك ان يكون هناك من يجد ان يكون هناك من ان هو <سؤال> الله هو الله الله في السماوات وفي الله يا الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو يعني هو الله هو يعني هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله یعنی خواهی جورا ل آسمانش معبوده. هر وکوچان اهلی سر زویدهای پرستن، اهلی چیج دای پرسته، اهلی آسمانش دای پرسته. بعض لوناگزهاتی خواه ل سر زویدهای ل همشونه کنخ. غلط. اگر عطونی عیار هشتار جوری تو ما عطونی عیاری بستیه. دوید دبالم در جبرگ پرده عیاری شوازد دستم. امشی بازه، امشی بازاری باه ابرام. عیار هشت دقیقه خود بفروشه، بپاره که برو اما بجوری تو ما دم مثلن وكوية غنين دبت الرئيبان عبد هيا خود بفروشو بپاركا شتي زيادة رسر دانيو برو هيا تر بكر جزاكم الله خير وصلا الله وصلا فاسألو أهل الذكر فاسألو أهل الذكر كنتم لا تعلمون